وابو الله واتلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايه زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما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 وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَمْحُوَ عَدُوَّ رَبِّكَ كَفِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ عَلَى أَنْكَرَاهُ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدتكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله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 فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء ذَلِكَ بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتوا الذين كفروا زحفا فلا تولوه الأذباب من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلَمْ تَقُتُلهُم وَلَك اللهَّه قَتَ لَهُم وَمَ رَمَيتَ إذضْومَيتَ وَلَك اللهَّه رَمَا وَل بنَمُؤِنينَ منِنه بَل أَ حَشَلَا إَِّ اللَّ شَم ذلكم وأن الله موهن كيب الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كبرة فأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وعنوا تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر التواب عند الله الصم خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ إِنَّ قَلْبَهُ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ذْقُ إذأَنتُم قَليل ْتَقَافَُ فنأَر بتَ قَافُونَ أَ يدَفَقو فَكُم ماسُ فَآوكُم فآوَكُم وَأَ يدَكُ بِنَفصرِه وَردَ فَكُم مَِ الطَي يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرَنَّ عَنكُم شَيْءًا مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَسَّنَا مِنَ الْعَذَابِ وَمَا لَنَا مِنَ الْحَاجِزِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الشماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله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 صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصطيه فدرقوا العذاب لما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلت وإن يعودوا فقد مرت شنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله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 ش فأََّ للِلهِ خُ شَ وَيُبْ وَصول وَذِقُوبَ وَدامَا وَمَشاكين وَبِن السَّبيل إِنكُنتُم آمتُم بِدِلهِ وَمَا زَلن عَ عابدن يَمَفُر القان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسحل منكم وَلَوْ تَعَاوَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِن لِأَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشيتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصزور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اِتَّقُوا اللَّهَ فَاقْتُوبُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مع ولا تكونوا كالذين حردوا من جيالهم بطرا ورئاء الناس ويصفون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان لكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا تعون إني أخاف الله والله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 إِذْ كَانُوا يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَالِقِ مَالِكِ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِوَانٍ لِلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قبلهم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 ان الله سميع عليم يدا ابي ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بظنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فِي كل مرة وهم لا يتقون فإن وإن تطفنهم في الحرب فشرب بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبر إليهم على سواء إن الله لَا يحب الخائمين ولا يحب سَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ وَأَعِذُ لَهُمْ مَا اسْتَطَأْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عِزًّا وَاللَّهُ عَزُّ وَقْوِيٌّ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْدُوهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم, يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع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 يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لأنهم قول لا يخفرون الآن خفف الله عنكم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 فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرع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 والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجعوا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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَنَيْقُكُمْ نَصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وناجروا وجاهدوا في شديد الله والذين آووا وَنَصَرُوا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق